بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علاقه اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى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 ناصيه كاذبه خاطئه فليدع ناديه سندع الزمانيه كلا لا تطعه واسجد واقترب